يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا للحقام اليهود نكسر الصلبان نور دين أسلاح القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود